Ojesta diken vi se kove heseti okodeoko mi ko vi li وكان لمن يعتر الناس على اليم وان ان ربك لن العقاب ويقول الذين كفروا له الله يعلم ما تعمل كل say ترجمة نانسي قنقر قوم من حن فانظروا ما في انفسهم ما <تصفيق> له قَارِ وَيُسَبِّحُ دُورُ حَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ من sedi du